يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميدا يصلح لكم اعمالكم وينصر غمض ظنوركم ومن ياته رسوله فقد فاز فوزا عظيما فانا وان اصدق حديث كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله, الله في وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد فرض الله تعالى الصيام على جميع القرم وإن اختلفت كيفيته ورقه قال سرحانا يا إذن الذين آمنوا كجب عليكم الصيام كما كجب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون في السنة الثانية من الهجرة النبوية أرجو الله تعالى على هذه أمة الغيارة رضان وجوما آكدت على المسل إنذار للصحيح المقيم فصوروا وقلوا أركان الإسلام فمن جهد فرضيته وأنكر وجوه فهو مؤفد عن دين الإسلام يستاكو إلا قدر كفرا ومن أقر بالنجوله وتعمد إصاره من غير عذره فقد ارتكب إثماً عظيماً وقد ارتكب ذنباً متيناً يستكف التعذير هذا وإن شهر رمضان قد يهده الله تعالى بفضائل كثيرة من بين تائر الشهور فهو الرقم الراجع من أركان الإسلام وفيه أنزل الله عز وجل القرآن لإخراج الناس من الظهر الناس إلى النور قال سبحانه شهر الرضان الذي أنزل فيه القرآن هدى من الناس وبينات من الهدى والقرآن صلى الله تعالى هذا الشهر الكريم في إمزال كتابه الكريم على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة لها السماء الدنيا ثم ندل مفرقا منجما على مدة 23 عاما وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان لكثرة أعمال الصالحة المشروعة فيه الموجبة لدخول في الجنة وتغلق فيه أبواب الميران لقلة المعاصي والذنوب الموجبة لدخول الارض وهو شهر تغني فيه مرضة الشياطين فتحدث عن إغواء الطائعين رواب خالي ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وطفلت فيه مرضة الشياطين ومردة الشياطين هم العزاد من هؤلاء الشياطين وهو شهر لله فيه كل يوم عتقاء من نار جهنم بفضله سبحانه وتعالى أردوا مالا من حديث جادر للعبد الله الأوصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله قال إن الله إن لله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى عند كل فقره عدقاء من النار وذلك كل ليلة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصلا حصينا من النار صح صحع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة وهو حصينا حصينا من النار ومن تضائل هذا الشهر أن الله عز وجل رتب مغفرة للذنوب عظيمة بمن صامه ايمانا واحتسابا بمن صامه ايمانا واحتسابا ايمانا بوجوده واحتسابا اي طربا من من الله سبحانه وتعالى حتى ان العبد الصائم اذا كان صومه على هده الذي ظلم الله عليه وثمنا لا يبلغه بصومه أو لا يبلغ بصومه ما لا يغلبه غيره من الأعباد الصالحان روينا أحمد وغيره من حبيب أبي وغيرة رضي الله عنه أنه قال كان رجلان من بني من قضاع رجلان من قبائل المدينة أتلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتشمل أحدهما وأخر الآخر ثمثا بعده فاتشمل الأول وأمر الرجل الثاني فلم تأتي مليته إلا بعد سنة أخرى فقال طلحة بن عبيب الله رضي الله عنه فرأيتم أكثر منهما أدخل الجنة قبل الشهيدة فأصبحت فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام أليس يعني الرجل الثاني أليس قد طام بعده رمضان وصلنا ستة آلات رتعة كذا وكذا صلاة سنة وهذا الحديث في صحيح التغيير وعن أبن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا بعد الله وجهه عن النار سبعين سنة من فضائل هذا الشهر الكمير أن صيام رمضان إلى رمضان تكفير لصغائر الظنوب والسيئات بحرط لدناب الكبائر لما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وتسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين من إذا جدوا إلى كبائر إذا جدوا إلى كل كبائر ومن تضائل هذا الشهر أنه شهر فيه امتحان حقيقي لصبر الإنسان وفيه كذلك من ثوائره أنه يذهب الغل والحسن خال عليه السلام صوم شهر الصبر فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان لأنه شهر الصبر صوم شهر صبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر يذهبن وحر الصبر أي يذهبن الغل والحزد والعداوة والفضاء فمن فاده شيء من هذه الفضائر والله إنه لمحروم وإن ملكت دنيا لأثمرها وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يوما في شهر رمضان فقال إن هذا الشهر قد حضاركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم قال ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ذات يومه أحضر شك chilling فأحضرنا له له أحضرنا له الملحف فلما ارتقت درجة الأولى قال آمين فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قال صحابة يا رسول الله لقد قلتلي يوم شيئا ما عهدناك تقوله فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي وقال بعدا صحفا لمن أبرك رمضان فلم يقفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال قال جبريل عليه السلام بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين فلم ارتقيت الظراجة الثاندة قال جبريل عليه السلام بعدت لمن أدرك أبواه الكبار عنده او أحدهما فلم يتخلاه الجنة فقلت آمين أشعر من هذا الحديث أن إبريل عليه السلام دعا على الذي يتركه شهر رمضان ولم يخرج منه بمقرة من الظنور وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء نسأل الله عز وجل العقو العافية أيها المسلمون زيادة على هذه الأمور التي رفناها فإن من أبرز الأحداث الناسعة بالكفرى الحاصلة في شهر رمضان غزوة بدل الكفرى فقد كانت غزوة بدل في اليوم الثالث من شهر في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان في سنة الثالث من الهجرة النبوية صرق الله عز وجل فيها الحق من الغاطل فانتظر فيها الإسلام وأهله وانهزم الشرك واهله وكذلك لما ان فتح مكه في السنه الثامنه من الهجرة كان في شهر رمضان فقضي على الشرك والوثنيه بفضل الله تعالى ودخل الناس في دين الله افواجا فصارت مكه دار اسلام بعد ان كانت معقل الشرك والمشركين بعد ان كانت معقل الشرك والمشركين كما انتصر المسلمون في هذا الشهر الكريم من السنة الرابعة والزمانين بعد الخمسمائة سنة خمس ميورب من الهجرة في معركة إلطين واندحر الصليب الجول فيها وكذلك السعادة المسلمون بيت المقدس وانتصروا على ليوش التتاة في معركة عين جالوس في نفس هذا الشهر من السنة الثامنة والخمسين بعد السنة الثالثة من الهجرة بعد السنة السادسة من الهجرة ومن أهم الفضائل إليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة بابا يسمى الغيان لا يدخل منه إلا الصائمون المهدئون في صيامهم المتبعون لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم رأى الضالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريام لا يدخل منه إلا الصائمون يقال أين الصائمون فيقوم الصائمون فيدخلون فإذا دخلوا اظهر فلم يدخل منه أحد فاللهم لا تحرمنا نقول باذا ويام الحمد لله رب العالمين والعاقلة المستقيم ولا عزوان إذا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وإذا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الكثير من الناس يطومون عن الطعار والشرار وعددهم كثير ولكن أين هم الذين يتخرجون من مقرصة الصيام بشهادة التقوى إن عددهم قليل وصار عددهم اليوم أقل من القليل ويرجع ماما بالدرجة الأولى إلى جهر الكثير من الناس بأحكام الصيام ومضوعهم في أخطاء كثيرا من الأخطاء الشائعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الصائمون في هذا الشهر الكريم عالم فرحه منذ قدوم شهر رمضان فترى بعضهم جشم إز بقدومه ويضيق صوره محرجا منه وهذا والله من خصال أهل انتفاق ويصدق فيهم قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون والواجب على المهم التقي النقي أن يفرح بقدوم هذا الشهر وأن يفرح عند فطره قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يذنعون وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله عز وجل ستة أشهر الكاملة حتى يبلغهم شهر رمضان ويدعون الله عز وجل ستة أشهر أخرى كي يتقبل منهم ذلك كما قال المعز بن الفضل رحمه الله تعالى وقال يجي بن أبي كثير رحمه الله كان من دعائه أي كان من دعاء الصحابة اللهم تلِّمني إلى رمضان وسلِّمني رمضان وتسلَّمه مني متحبَّلا ولهذا فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال في كل شهر من شهر سنة ولا فيما شهر رمضان كان يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربي وربك الله ولكن يكون هذا دول أن يرفع الإنسان رأسه نحو الهلال ولا ينتصف له وإنما يتقبل القبلة ويأتي بهذا ذكر ومن الأخطار كذلك أيها المسلمون التي يقع فيها كثير من الصائمين كثرة النوم في الصباح وكذا السهر في زين فترى الوحيد منهم كأنه هو شبك في النهار لا يستيقظ إلا قبيل أذان المغرب من وقت النسير ومنهم من لا يستيقظ إلا بعد الأذان وهذا حظهم ونصيبهم من الصوم الجوع والعقد المحجن قال على عليه الصلاة والسلام رب صائمه أي كم من صائم رب صائم ليس له من صدمه إلا الجوع والعقش ورب قائل ليس له من قيانه إلا السهر والتعف وترى الآخر منهم يظهر ليله كله في اللهم والذعف والقنار والنيكر في سهرات وحبلات تكشف فيها العورات وتمتعف فيها الحومات فماذا والله إمادة لليالي رمضان وليس إحياء من ليالي فاللهما إنا نبرع إليك مما يفعل هؤلاء ومن الأخطاء كذلك التبذير والإصراف في أنواع الطعال والشراب فترى أحدهم يشتري كل شيء يجده في المحلات فكلما مر على محل اعتك فعيدا فيشتري ما يؤكل وما لا يكل كأنه محمن كما يصيب النساء ثم يلقي هذا ويلقي بعض هذا الطعام والشراب يلقى الى القمام واخواننا من الفقراء والمساكين والله منهم من لا يجد لقمة يسد بها كبته وعه قال ولا تبذروا التبذيرا فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فسمي الله هؤلاء مبذرون أن يتشفه بالشياطين فاعتبروا يا أولي الأبصار فلإن هبت أيها المسلم الصائر فإن هبت نذة جوع سويعات قليلة فاعلم أن من الناس من يجور طول ولا يجد مكانا ولا يجد صعاما ولا شوارا فلسان الحمد من قبل ومن بعد وإن تعجب فعجب في قومي يحرصون على المحافظة على صلاة التراويح من أول يوم هذا شيء طيب ولكن الأطيب منه أن لا يضيع الإنسان صلاة الفريضة فتجد الواحد منهم حريصا على حضور صلاة التراويح من أول يوم في الصف الأول ولكنه لا يأبه ويضيع صلاة الفريضة في المسجد والأولى بهؤلاء أن يحافظوا على الواجبات أولا ثم الأمس حبات فانيا قال أليم المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله وأعجب من هؤلاء من يمتنع على الطعام والشرار وهو لا يصلي أليس الذي أمرك بالصيام هو نفسه الذي أمرك بالصلاة فرب الصيام هو رب الصلاة وهو رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الأخطاء الشائعة كذلك عدم الكف عن الغيبة والنميمة والكذبة عد عدم الكف عن الغيبة والنميمة والكذب وإطلاق البقر وسماء الغذاء والموسيقى ومزالين الشيطان فالصائم حقيقة من صال بطنهه عن الطعام وجوارحه عن الآثام وإسانه عن فحش ورضي الكلام وسمعه عن الهبيان ومزاري للشيطان وكذلك حصن فرجه على الرفق ومطره عن النظر إلى الحرام فإن تكلم لم ينفق بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج تلامه ناتعا ويكون عمله صاححا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لن يدع قول الزرور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع قعامه وشرابه قال جادي ابن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك ومصأك وإذالك عن الكبير والنحارب ودع عنك أبا الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فقرك سواء لا تجعل يوم صومك ويوم فقرك ثواء أيها المسلمون علينا أن نجعل هذا الصوم مدرسة مهذب فيه أنفسنا ويعلمها محازن الأخلاق ونوضيها على الفضيلة حتى إذا انقضى رمضان أحسسنا بنتيجة الطيبة لصومنا وقلنا إن شاء الله تعالى ممن قال فيهم تعالى لعزكم تتقون نسأل الله نبارك وتعالى أن نبذغنا شهر رمضان وإن نسهمنا شهر رمضان إنه سبيع قريب مهيب سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك